أجبني بربك هل ستأون وهل سوف تسعى إلى الله إني أخاف عليك جبان الذنوب وهل سوف تسعى الى الله اني اخاف عليك جبال الذنوب وهل سوف تسعى الى الله اني اخاف عليك جبال الذنوب اسير الخطايا اسير الذنوب اجبني بربك هل ستأوب أسير الخطايا أسير الذنوب اجبني بربك هل ستأوب اجبني فاني رفيق عليك وارجوك التوب من كل حول اجبني فاني رفيق عليك وارجوك التوب من كل حول سائر الخطايا سائر الذنوب أجبني بربك هل ساتأو أسير الخطايا أسير الذنوب أجبني بربك هل ساتأو أخي عد إلى الله مهما تمادى بك الذنب إنا إلهي يتوب اخي عد الى الله مهما تمادا بك الذنب ان الله يت اخي عد الى الله مهما تمادا بك الذنب ان الله يت السير الخطايا سير الذنوب اجبني بربك هل ستؤ السير الخطايا سير الذنوب الخطايا اسير الخطايا يا ذو العبيد اسير الخطايا اجبني بربك هل هل اجبني بربك هل ذات اسير الخطايا اسير اجبني بربك انسى كل الخطا انسى الخطايا انسى الذنوب انسى كل الكسل